وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّكُونَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَكَانَ لَنَا أَن نَّكُونَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ للمؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن وعلى الله, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِنْ لَسِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَى وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء يتجرعه ولا يكاد يسيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يتجرعه ولا يكاد يسيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء ومن ورائه, عذاب ومن ورائه عذاب غني مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم لا يقدرون, لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد